بسم الله الرحمن الرحيم إن الأورار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرفك وجوهي من نظرة النعيم يسكون من رحيق المختم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بخسلمان والإسلام مع مسك الختام وفضيلة الكار... الشقة النعماني القارب اتحاد الازاع والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة الكاهرة ندعو الله لو في التوفيق ولنا لكم بحسن الاستماع فلي يتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرديم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 one وما... ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متكر وكل شيء فعلوه في الزور صغير وكبير مستطر <تصفيق> إنا كل شيء خلقناه بقذر إنا كل شيء خلقناه بقذر وما أمنا ذِكْرُ كَلِمٍ إِنْ تَنصُرُ صلوا ما أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهور وكل صغير وكبير مستطوح <تصفيق> In the land of the earth In the land of the si Hey, hey, hey. I love you so much عم القرآن خلق إنسان علمه البيان. <تصفيق> I've been a, a of زمان <laughs> What موسیقی والأرض وضعها يلي لنام فيها بذل الله في فبأي فبي انى اا ا ربكما توكلان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مما يجم من نار بأي آلاء ربكما تكربان <تصفيق> الله أكبر أكبر, أكبر, أكبر إذا البحار فجرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الزماء کل بیعال خود ضرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلت أي صورتهم كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي دعين صدق العظيم الفاتحة <تصفيق> <تصفيق> وفي <تصفيق> <تصفيق> شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام <تصفيق> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا هدانا الله <تصفيق> وهكذا يقتل إيمان والإسلام عشنا في رحابة الله والقرآنية المباركة سلام علينا ذلكم العالم القراني الإزاعي فضيلة الشيخ طاع النعماني القاري بالتحاد الإزاع والتركيزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة تلك الهراء. نقلنا لكم اللحظة في الإزاعات التوصية الأنور الكاربائية مع طهد السيدة للفخمة غرفك بسمانلز محمد عبدالعزيز داود المقيم بشغرا مللز مخازن فراشة القبرى بخدمة فندقاء الممتازة ذهرة البشمعنز محمد محمد العبوري المخيم بشفرامل اسم مركز دفتة بمحافظة الغربية اخوة الإيمان والإسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته